ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أي يخرج منها من غنم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخِر الذين آمنوا وعملوا الصالحاتين نات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن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 كل فج عميق لينشهدوا ما نافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأقعد البابس الفقير. وَمَن يَقُمْ تُفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن عَضَّ الظِّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ 111. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 112. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء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 بيت العتيق ولكل أمة جعلنا ما سكن ليذكر رسلا الله على ما رزقهم من بهيمة الأدمغب فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشّر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون.